وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ إِنَّهُ هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودُ فِرْعَوْنَ وَثَمُودُ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ